وقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمل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 سميع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا Love a